سووا ارتقوا استقيموا سووا صفوف اين تسويت الصفوف الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراطا مبين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ومن يقعن اشاد يوم لا ينفع الظالمين معذره وله اللعنه وله اللعنه وله سوء الدار ولقد اتينا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبش بحمد ربك وَذَكِّرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاؤُونَ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِدَالِغِينَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها لكن اثر الناس لا يقين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم الله النبي لَنَكُونَ لَيْلًا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مِرَافًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو الناس عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فأحسن صوركم ورفقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين ادعوا اخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل انني نهيت ان تعبدوا الذين تدعون من دون الله لم يجا ان يالبيلات ربي وامر أن نسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم, من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لِتَبْلُغُوا الشُّدَّكُمْ تَهْمَلْتَكُونُوا ثم, ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْكُمْ وَلِتَبْلُغُوا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَنَهُمُ كَاعِثُونَ هوَّ يح وَميد فإذا قَض فإِ ما يقوللَ فإِ ما يق لَوك فك الله ب